يستضعف طائفتهم منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في درض ونجعلهم أيم ونجعلهم أيمت ونجعلهم الوارفين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 لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فواد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوبهم لا يشعرون وحرمن عليه المراضيع من قبل فقالت هل دللكم على أهل بيتي يكفلونه لَكُمْ يكفلونه لكم وهم له ناصحون فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْتَقَرَّ عِينُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 وَلَمَّا وَرَدَ ما أَمَدَّ عليه يسكون وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدْ عَلَيْهِ أُمَّةً النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذْوَدَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قالت لا نسقي حتى يصبر الرعاة وأبنا شيخ كبير فسقاهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحيا قالت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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزْكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدَبِّرُ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفِّنَكَ مِنَ الْلَّامِنِينَ وَسَلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُ لَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ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 موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا مَا هذا إِلَّا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آباءنا لولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدا من عياده وما تكون له عاقبة الدار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 وَاسْتَكْبَرُوا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً لِأُمَّتِهِمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَأْقُوبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ لُولا بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْرِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُوتَوْنَ أَجَرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ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 رزقنا لدننا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما لكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل و نحن الوارثين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 وما عياد الله خير وابقى افلا تعقلون اثم من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين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 وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لونهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم باء يومئذ فهم لا يتساءلون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 خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ لَأَرْضٍ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ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 وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله ناخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون